وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعْرَاضًا فَلَا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح